مغني اللبيب من كتب الأعاريب لابن هشام لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكنا في الدرس الماضي قد تناولنا الضابط الرابع والضابط الخامس من الضوابط المتعلقة بكيفية الإعراب مما ذكره ابن هشام في الباب السابع من كتابه المغني وقبل أن نأتي على الضابط السادس نبهنا بعض الإخوة إلى ما يتعلق بإعراض الأفعال المبنية لما لم يسمى فاعلها فقد قلنا في الإعراض على الدارج على الألسنة من نحو قوله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا قلنا إنه فعل مبني للمجهول وقال أليس الأولى أن يقال فعل مبني لما لم يسمى فاعله والأمر كما قال فالأولى أن يقال فعل مبني لما لم يسمى فاعله وسماه بعض العلماء باب ما لم يسمى فاعله وقال بعضهم المبني للمفعول ودرج المتأخرون على قولهم مبني للمجهول والأول هو الأولى وهو أن نقول باب ما لم يسمى فاعله أو فعل مبني لما لم يسمى فاعله. ولعل فيه أيضا احتراز وتأدب عندما نقول في فعل خلق إنه مبني للمجهول بل هو معلوم حق العلم أو حق العلم ولكن العلم كان اللسان قد غلب عليه الاصطلاح الجاري نأتي إلى الاسم المرفوع بهذا الفعل ماذا نسميه؟ يسميه بعض العلماء نائب فاعل وبعضهم يسميه مفعول ما لم يسمى فاعله ابن مالك في الألفية سماه نائب فاعل وأيده ابن هشام في قواعد الإعراب وقال إنه هو الأولى في التسمية لأنه أخصر وأدل على المقصود ودرج بعض العلماء على تسميته مفعول ما لم يسمى فاعله وهذا الذي ارتضاه أبو حيان عندما نقد ابن مالك في تسميته لهذا الاسم المرفوع بنائب الفاعل والأمر في هذا فيه سعر سميته نائب فاعل فهو أخصر وإن سميته مفعول ما لم يسمى فاعله فقد سبقت إلى ذلك نأتي إلى الضابط السادس يقول رحمه الله تعالى وينبغي أن تعين للمبتدئ نوع الفعل فتقول فعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر وتقول في نحو تلظى فعل مضارع أصله تتلظى وتقول في الماضي مبني على الفتح وفي الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه وفي نحو يتربص مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث وفي نحو لينبذن مبني على الفتح لمباشرته لنون التوكيد وتقول في المضارع المعرب مرفوع بحلوله محل الإسم هذا الضابط السادس يتعلق بإعراب الفعل كيف تعرب الفعل أي إذا كانت الكلمة المبحوث فيها فعلا فكيف تعربها يقول ينبغي أن تعين نوع الفعل فتقول فعل ماضي فعل مبارع فعل أمر ثم تذكر ما يستحقه من البناء والإعراب وتذكر ما يستحقه من البناء والإعراب كما ذكر قبل قليل فعل, مضا... فعل ماض مبني على الفاتح فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه وأقول بإيجاز إن الأفعال ثلاثة فعل ماض ومضارع وأمر أما الفعل الماضي فإنه مبني دائما ما علامة بنائه؟ الأصل أن الفعل الماضي يبنى على الفتح مثل ضرب وأخذ وهذه, وهذه الفتحة ظاهرة وقد تكون مقدرة مثل ماذا؟ قضى ورأى وسعى فإنك تقول فعل ماض, فعل ماض مبني على الفتح المقدر وإذا اتصلت واو الجماعة بالفعل الماضي نحوا ضربوا وكتبوا فكيف تقول في إعرابه؟ ماضي حركة المناسبة هذان قولان قد قيل من قبل للعلماء ابن هشام في أوضح المسالك قال إن المحققين يرون أنهم ابنوا على الفتح دائما وهذه الضمة هي عارضة لمناسبة الواو وفي الإعراب نقول الأيسر والأظهر أن تقول إنه فعل ماضي مبني على الضم لأنه الذي يظهر أمامك في اللفظ وفي السمع فتقول ضاره فهو مبني على الضم ولا يؤثر هذا في المعنى شيئا وإذا كان الفعل الماضي قد اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة وهي تاء الفاعل متكلم كتبت أو كتبت أو ناء الفاعلين كتبنا أو نون النسوة النساء كتبنا فكيف تقول في إعرابه فعل ماض مبني على السكون ويقال فيه ما قيل في السابق إما أن تقول أنه مبني على الفتح منع من ظهوره هناك كراهة كوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة وما قاله الأخ وهو أنه فعل ماض مبني على السكون هذا هو الأظهر وهو الأقرب والأيسر أيضا في التعلم نأتي إلى طبعا قلنا كتبت ومثلها كتبنا والنساء كتبنا فعل الأمر. فعل الأمر أيضا مبني دائما أما فعل الماضي فهو مبني باتفاق العلماء لا خلاف بين العلماء أن الفعل الماضي مبني أما فعل الأمر ففيه خلاف الكوفيون يرون أنه مجزوم بلا من مقدرة محذوفة والرأي الشائع والمشتهر بين المعربين وهو رأي البصريين أن فعل الأمر مبني وهو المرجح والذي يسير عليه المعربون على يبنى فعل الأمر وضع العلماء قاعدة الكفرين يقولون إنه معرب وهو مجزوم بلام, الأمر بلام أمر محذوفة أو مقدرة على يبنى فعل الأمر يبنى فعل الأمر على السكون إذا كان صحيح الآخر أسكن أنت وزوجك تقول في أسكن فعل أمر مبني على السكون اذهب اجلس آخره صحيح فهو مبني على السكون وإذا كان فعل الأمر قد اتصل او اتصلت به واو الجماعه او الف الاثنين فإنه يبنى على حذف النون تقول ماذا اذهب الى فرعون امنوا وتقول اكتب واجلس واسهم واستما وكذلك إذا اتصلت به ياء المخاطبه يا مريم اقنطي وتقول إجلسي فتقول في إجلسي فعل أمر مبني على حذف النون مبني على حذف النون ويبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر مثل اقضي اقضي فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة ادعو إلى سبيل ربك ادعو فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة فهذا شأن فعل الأمر أنه يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أوه الجماعة وياء المخاطبة وعلى حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر أما الفعل المضارع فالأصل فيه أن يكون معرباً ويبنى في حالتين إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون مثل ما قال المؤلف يتربصن والوالدات يرضعن فإذا يتربصن ما إعرابها فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ويبنى في الحالة الثانية من حالات بنائه إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة نون التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتح مثل ماذا؟ لَيُنْبَذَنَّ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ وَاللَّهِ لا لَتَسْمَعَنَّ فتقول إنه فعل مضارع مبني على الفتح هذا شأن الفعل المضارع في حال بنائه ومعد ذلك فإنه يكون معربا وإذا كان معربا فإنك تقول انه مرفوع لحلول محل الاسم او انه معرب لحلول محل الاسم وهذه عله هذه عله اعرابه انه حل محل الاسم هذه المعذرة المضارع المعرب مرفوع لحلوله محل الاسم هذه علة رفعه أما علة إعرابه فلشبهه بالاسم فلشبهه بالاسم أما علة رفعه فحلوله محل الاسم وسيأتي هذا بإذن الله هذا مجمل ما أراد أن يذكره المؤلف في هذا الضابط وهو الضابط السادس قال بعد ذلك السابع وتقول منصوب بكذا أو بإضمار أن ومجزوم بكذا هذا هو الضابط السابع من ضوابط كيفية الإعراب أي أنك تذكر العامل مع الفعل المضارع المعرب تذكر العامل فذكرنا أن الفعل المضارع يعرب إذا يعرب إذا لم تتصل به نون النسوة ونون التوكيد المباشرة وعلة إعرابه كما قلت قبل قليل مشابهته للسم ووجه الشبه أربعة لا أريد أن أدخل في تفاصيلها الفعل المضارع إذا مر معك فإنك تقول إنه مرفوع أو تقول إنه منصوب أو تقول إنه مجزوم هذه الحالات العربية التي ترد على الفعل المضارع لا يدخل في الفعل المضارع الجر لا يدخل فيه الجر وإنما يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما أما رفعه فما فكما قال لحلوله محل الاسم وهذه وهذا التعليل ليس هو المشتهر على الألسنة المشهور على الألسنة أن الفعل المضارع إنما يرفع إذا تجرد من الناصب والجازل وهذه هي علة المذكورة المنقولة عن الفراء التي تتداولها ألسنة المعربين أما ما ذكره المؤلف فهو علة البصريين وقد تركها المعربون فإذن يمكن أن نضع العلة التي نعرفها لأنها هي الأولى في الحقيقة أن نقول إن الفعل المضارع إذا مر معنا مثل مثلا يكتب زيد الدرس يكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وهذا أولى من أن أقول فعل مضارع مرفوع لحلوله محل الإسم اتضح وكذلك إذا كان منصوبا متى ينسب الفعل المضارع إذا سبقته أداة نصب ما نواصب الفعل المضارع المشهورة الأربعة أن ولن وإذن وكي أن ولن وإذن وكي هذه النواصب الأربعة المشهورة عند المحققين أن وهي أم الباب وأشهر هذه الأدوات مثل ما مر معنا يريد الله أن يخفف عنكم تقول يخفف فعل مبارع منصوب فعل مبارع منصوب ب بأن منصوب بأن ولهذا تقول منصوب بكذا, منصوب بكذا منصوب بكذا منصوب بأن وكذلك ينصب بلن لن نبرح, لن نبرح تقول نبرح ما إعرابها؟ ممتاز يعني تقول فعل مضارع منصوب بلن هذا هو محل الشاهد وكذلك كي لكي لا تأسوا على ما فاتكم تأسوا تأسوا بكي وعلامة نصبه حذف إن المهم أنه منصوب بكي لا بد أن تذكر هذا يعني تذكر العامل كما ذكرنا في المحاضرة والدرس السابق كذلك إذن أقول تزورني غدا أو أزورك غدا فتقول لي إذن أكرمك, إذن أكرمك فأكرمك هنا فعل مبارع منصوب بإذن هذه النواصب الأربعة يبقى معنا ما أشار له الأخ من حتى والواو والفاء السببية والمعية هذه نقول إنها إن الفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة هذا هو الأولى والأقرب بشروطها بشروطها المذكورة أو بإضمار أن كما هنا أشار ومجزوم بكذا يجزم الفعل المضارع إذا سبق بجازم وجوازم الفعل المضارع على قسمين جوازم تجزم فعلا وجوازم تجزم فعلين الجوازم التي تجزم فعلا واحدا ها لم ولما وما لا الطلبية لا الطلبية واللام الطلبية وبعضهم يقول الطلب يدخل فيها سنشير إلي لم مثل لم يلد و لم مثل لما يذوق لم يلد تقول فيها فعل مبارع مجزوم لابد ولما يذوق يذوق فعل مضارع مجزوم بلمة وعلى مجزمه هذف النون ولاء الطلبية هي الدالة على النهي أو الدعاء فإذا كان الدالة على الدعاء فتكون دعائية الناهية لا تشرك بالله تشرك ما إعرابها تشرك فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه وعلامة جزم السكن إذا مجزوم بلا الناهية بلا الناهية وتقول في الدعائية لا تؤاخذنا تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بماذا بلا بلا الدعائية وعلامة جزمه هنا تؤاخذ السكون. بعد ذلك كلام الطلبية وهي في الأمر وفي الدعاء في الأمر ولتكن تقول في تكن فعل مضارع مجزوم بلام الأمر أو بلام, بلام الأمر أو بلام الطلب واللام الدعائية ثم ليقضوا لكن في اللام الدعائية مثل ماذا ليقضي علينا ربه ليقضي فعل مبارع مجزوم بلام الطلبية بلام الدعائية الجوازم التي تجزم فعلين عديدة نذكر منها أم الباب الشرقية وإن عدتم عدنا وإن تعودوا نعود وما ومن واين وايانا ومهما وحيثما واذما ما ذكرنا متى لا متى هذه الاشهر هذه الاشهر واينما أينما أيضاً تكون جازمه لفعلين هي يعني عديدة يذكر منها من المشهور إلى العشرة وبعضهم يزيد إلى الأربعة عشر هذه الأدوات لأننا نقول أدوات لأن بعضها حروف وبعضها أسماء فنحن نشملها في عبارة أدوات هذه تدخل على الجمل أو الفعل المضارع فتجزمه قال بعد ذلك ويبين علامة الرفع والنصب والجزم هذا هو الضابط الثامن من ضوابط الكيفية أنك تذكر العلامة إذا مر معك فعل مضارع مرفوع فإنك تقول مرفوع وعلامة رفعه أو منصوب عندما تقول منصوب منصوب وعلامة نصبه مجزوم وعلامة جزمه نعم أنا أريد فقط العلامة أنك لا بد من ذكرها أما العامل الذي سبق وهو في الضابط السابع فإذا كان الفعل المضارع منصوبا أو مجزوما فلا بد أن تذكر عامله أما إذا كان مرفوعا فإنه من المستحسن أن تذكر لا أنه لازم مثلنا قبل قليل بقولنا يكتبوا يكتبوا أعربها فعل مضارع مرفوع. بقي, بقي من رافع له ما العامل فيه لتجرده قولنا لتجرده من الناصب والجازم أو لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم هل هو لازم في الإعراب نحن نقول أنه يستحسن أن تذكراه وليس لازما أما إذا كان فعل الفعل المضارع إذا كان الفعل المضارع منصوبا أو مجزوما ف. إنه ينبغي أن تذكر العامل ثم, تقول، ثم تبين علامة الرفع وعلامة النصب والجزم هذا الضابط السامن الفعل المضارع إذا كان مرفوعا ما علامة رفعه إما أن يكون مرفوعا بالضمة الظاهرة مثل ماذا يكتب ويريد يريد الله وقد يكون مرفوع بضمة مقدرة مثل يبقى ويسعى جاء من أقصى المدينة يسعى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة ويرفع كذلك ها العلامة الأخرى من علامات رفع الفعل المضارع ثبوت النون متى يكون علامة رفع الفعل مضارع؟ ثبوت النون في الأفعال الخمسة التي تأتي على أحد الأوزان الخمسة المعهودة يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون وتفعلين إذا جاء الفعل المضارع على أحد هذه الأوزان فإنه يكون مرفوع وكان مرفوعا فإن علامة رفعه ثبوت النون وتثبتها فأقول مرفوع علامة رفعه ثبوت النون النصب. ما علامة نصب الفعل المضارع؟ ينصب الفعل المضارع وتكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدرة الظاهرة مثل لن يكتب والمقدرة مثل لن يرى أو لن يرضى أو لن يسعى فعل مضارع منصوب ب هو علامة نصبه الفتحة المقدرة وكذلك ينصب وعلامة نصبه حذف النون متى؟ في الأفعال الخمسة مثل ماذا؟ لن تفعلوا ولن تكتبوا ويسرني أن تفهموا فنقول إنه فعل مبارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون هذا ما يتعلق بالنصب الجزم يجزم الفعل المضارع وتكون, وتكون علامة جزمه السكون متى؟ إذا كان صحيح الآخر مثل؟ إذا كان صحيح الآخر مثل؟ الجزم لم, لم, لم يكتب تقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لم يلد ولم يولد العلامة الثانية من علامات الجزم هدف النون هدف حرف العلة متى إذا كان معتل الآخر مثل ماذا؟ لم يرمي لم يدعو لم يدعو غير الله لم يخشى غير الله لم يسعى والعلامة الثالثة من علامات الجزم الفعل المضارع حذف النون متى إذا كان من الأفعال الخمسة مثل لم تفعلوا ولم لم يشربوا ولما يذوقوا إلى آخره فهذه علامات إعراب الفعل المضارع ولابد من ذكرها عند الإعراب انتقل بعد ذلك إلى الضابط التاسع فقال وإن كان الفعل ناقصا نص عليه فقال مثلا كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر هذا الضابط التاسع قصره على نوع من الأفعال وهي الأفعال الناقصة والأفعال الناقصة هي التي لا تستغني بالمرفوع عن المنصوب لا تكتفي بالمرفوع عن المنصوب فمعناها لا, يدل لا, لا يفهم إلا بذكر المرفوع والمنصوب معا والأفعال الناقصة أشهرها كان وأخواتها فأنت تقول كان زيد مجتهدا فكان فعل ماض ناقص مبني على الفتح هذا هو النقصان الذي يريده ابن هشام في هذا النص وهو أن الفعل لا يكتفي بالمرفوع عن المنصوب وهذه الأفعال الناقصة 13 فعلا في الباب المذكور لو عددناها على عجر كان وأصبح وأمس وأضحى وظل وبات وليس وصار وما زال وما برح وما فتئ ومن وما دام ثلاثة عشر فعلا في باب واحد قد تشارك بعض الأفعال في غير هذا الباب يعني تعرف من خلال المدارسة متون النحو فأنت تقول أن هذا الفعل عند إعرابك تقول فعل ماض ناقص يبقى معنا ناسخ ناسخ هذا حكم آخر متعلق بأن هذه الأفعال مختصة بالدخول على الجمل الإسمية المكونة من المبتدى والخبر فتنسخ حكمهما أي تزيله لأن النسخة هو الإزالة كما تقول نسخت الشمس الظلة أي أزالته فتنسخ حكم المبتدى والخبر السابق زيد مجتهد فتدخل فتقول كان زيد مجتهدا فنسخت الحكم الأول أصبح اسم كان والثاني خبر كان فهذا شيء آخر إن قلته فلا بأس وإلا فليس بشرط قوله يرفع الاسم وينصب الخبر ذكر هذا ابن هشام في أكثر من موضع أنك تنص عليه وقد سار عليه بعض المعربين ولكن هذا من وجهة نظر أنه ليس بلازم لأن فيه تطوير لوضوحه ولو قلت مكانه ناسخا أو فعل ماض ناسخ يمكن أن يكون أخسر من هذا أن تقول يرفع الإسم وينصب الخبر لطول العبارة هنا بالمناسبة ما الذي يقابل الفعل الناقص الفعل التام الفعل التام ما الفعل التام الذي يكتفي بمرفوع. يكتفي بمرفوع عن المنصوب الذي يكتفي بالمرفوع عن المنصوب وهو كما قال إن غالب الأفعال في العربية أفعال تامة مثل جاء زيد وقدم محمد وقام علي ووقفت فاطمة إلى آخرة فهذه كلها أفعال تامة وهذه الأفعال التي ذكرناها في الباب قد تأتي تامة في مواطن قليلة يذكرها العلماء كما في قوله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة كان هنا تام وليست ناقصة بمعنى حصل أو وجد وكذلك أصبح وأمس فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي تدخلون في الصباح تدخلون في المساء نأتي إلى الضابط العاشر قال وإن كان المعرب, المعرب حالا. وإن كان المعرب حالا في غير محله وإن كان المعرب حالا في غير محله عين ذلك فقيل في قائم مثلا من نحوي قائم زيد خبر مقدم ليعلم أنه فارق موضعه الأصلي وليتطلب مبتدأه وفي نحوي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الذين مفعول مقدم ليتطلب فاعله في هذا الضابط أيضا حكم أو مسألة ينبهك عليها ابن هشام عندما تريد أن تعرف وهو أنه ربما كانت بعض الكلمات التي تقصد إعرابها قد تقدمت عن محلها فينبغي أن تنبه السامع إلى هذا التغيير في الترتيب فتقول إن هذا الاسم تقدم وحقه التاخير فتقول إنه خبر مقدم أو مفعول به مقدم وهذا يجري يعني في بعض المواطن كما في قولك قائم زيد تقول قائم في إعرابها ماذا؟ خبر مقدم على زيد لتنبه السامع إلى أنه قد فارق موضعه الأصلي لأن الأصل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر ثم الغرض الثاني حتى يتطلب السامع والمعرب المعرب الركن الثاني وهو الأول يعني مبتداء أو تتطلب الفاعل إذا قلت مفعول به لا بد ان تبعد عن الفاعل لا تكتفي به وتسكت مثل لذلك بنحو قوله تعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه قال الذين مفعول مقدم ليتطلب ليتطلب فاعله هذا على قول ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم على أن الملائكة هنا عند ابن هشام في هذا التوجيه ما إعرابها؟ ها؟ فاعل لأي شيء ليتوفى فاعل ليتوفى وتكون الذين مفعولوا به ولو أعربنا كل نسم موصول مبني على الفتح في محل نص مفعول به مقدم طيب كفروا فعل ماضي مبني على, على الضم والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والجملة صلة موصل هذا قول وقول آخر أن يتوفى فاعله ضمير مستتر يعود على الله سبحانه وتعالى تقدير إذ يتوفى الله الذين كفروا ثم تقف الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا. هذا قول آخر في التقدم أحسنت نعم. وكذلك إنما يخشى الله أحسنت. مبتدأ نعم والجملة بعدها خبر ضمير مستثر يعود على الله سبحانه وتعالى وتقف على كفر تقف على كفر والملائكة نعم تبتدئ الجملة بعد ذلك ننتقل إلى الضابط الحادي عشر قال وإن كان الخبر مثلا غير مقصود لذاته قيل خبر موطئ ليعلم أن المقصود ما بعده كقوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون وقوله كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني ولهذا أعيد الضمير بعد قوم ورجل إلى ما قبلهما لا إليهما ومثله الحال الموطئة في نحو إنا أنزلناه قرآنا عربيا هذا الضابط الحادي عشر وهو فيما إذا كان المعرب غير مقصود لذاته حتى يشمل إذا كان المعرب إذا كان المعرب غير مقصود لذاته فكيف تعربه يقول إذا كان المعرب غير مقصود لذاته نبهت على هذا بأنه موطئ والتوطئة في مثل هذا تكون في ثلاثة مواضع فيما أعلم في الخبر فنقول خبر موطئ إذا كان الخبر غير مقصود لذاته قيل خبر موطئ الموضع الثاني في الحال فنقول حال موطئة إذا كانت الحال غير مقصودة لذاتها الموضع الثالث في النعت إذا كان النعت جامداً غير مقصود لذاته فإننا نقول نعتن موطئ مثل المؤلف لأمرين وهما الخبر الموطئ والحال الموطئة والغرض طبعا من التنبيه على أنه موطئ حتى يعلم السامع ويتمكن العلم من نفس المتكلم أن المعرب ليس مقصوداً لذاته وإنما المقصود هو ما بعده المقصود هو ما بعده خذوا مثلاً قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون بل حرف إضراب هنا مبني على السكل محل له من الإعراب أنتم لو أعربناها لقلنا أنتم ضمير متصل مبني على السكون في محل رافع مبتدأ ضمير منفصل مبني ضمير منفصل مبني على السكون في محل رافع مبتدأ قوم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره عندما نعربه لا بد أن نقول إنه خبر موطأ لماذا؟ لأنه ليس هو المقصود بالخبرية ليس المقصود أن يخبرهم بأنهم قوم لأنهم يعرفون ذلك أنهم قوم وإنما جيء به جيء بهذا الخبر توطئة لما بعده ولهذا ينبغي عليك أن تقول خبر موطئ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخرة وتجهلون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محلي رفع فاعل والجمله. في محل رفع صفة في محل رفع صفة لقوم وهي المقصودة في الحقيقة في الحكم هنا وهو الخبر هي المقصودة فلذا نقول إن قوم خبر موطئ ومثله في هذا ما جاء من قولي الشعر وهو المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني وهو من من قصيدته التي يقول فيها أبل الهوى أسفا يوم النوا بدني وفرق الضعن بين الجفن والوسن فقال كفى بجسم نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني في قوله أنني رجل الشاهد في قوله أنني رجل لو أعربناها أن حرف توكيد ونص دعونا نعرب البيت كاملا ونستخرج بعدها الشاهد أولى يعني كفى بجسم نحولا أنني رجل كفى فعل ماض مبني على الفتح المقدم من ثالث على الالف من منظورها التعذر ها بجسمي الباء الباء حرف جر زائد الباء حرف جر زائد ونبهنا بعض الاخوه ايضا بانه اذا جاء حرف الجر الزائد في القرآن الاول أن يكون ان نقول صله هذا سنشير إليه عندما نتحدث عن حروف الجر الزائدة إذا تحدث عنها ابن بن شامن فيما سيأتي إن شاء الله الدرس القادم الباء حرف جر زائد مبني على السكون لا محل له مبني على الكسر لا محل له من الإعراب جسمي ها جسمي فضل لا حرف الجر الزائد ها فاعل فاعل مرفوع علامة رفعه ضم المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وحركة حرف الجر الزائد أيهما شيء وجسم مضاف والياء ضمير متصل مبني على سكل محل له في محلي جر بالإضافة بعضهم بعض المعربين يرى أن جسمي مفعول به وليس فاعلا يعني ال ال الذي اكتفى هو ال الجسم أو هو آه كوني آه رجلا آه المهم أن فيها قولين في إعراب هذا ال هذه الكلمة من هذا البيت قلنا بجسمي على أما عربه الأخ فاعل وهو مضاف قليال ضمير متصل مبني في محجر بالإضافة نحولا تمييز منصوب عن أفصل الفتح الظاهرة على آخره أنني رجل أن حرف توكيد ونص مبنيه على الفتح لا محل لهم الإعراض والنون النون الوقاية حرف جاء به للوقاية مبني على الكسر لا محل لهم الإعراب وليا ضمير متصل مبني ها شباب مبني على ها مبني على السكون في محل نصب اسم أن رجل ها رجل خبر خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهنا نقول خبر موطئ لأنه ليس مقصودا يعرف أن يعرف عن نفسي أنه رجل أنني رجل وإنما هو جاء به جاء به توطيئة فنقول إذن خبر موطئ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه المصدر المؤول في محل ناص مفعول به على ما ذكر الآخر أن جسمي فاعل وإن قلنا إن مفعول فيكون هذا في محل ناص في محل رافع فاعل لولا مخاطبتي إياك لم ترني لولا حرف امتناع لوجود مبني على السكون لمحل له من الإعراب مخاطبتي مخاطبتي ها أين, أين النحويون ها تفضل عكست هداك الله ها شباب الاسم بعد لولا الامتناعية يكون اعرابه مبتدى والخبر محذف وجوبا لولا زيد لأكرمته نقول مخاطبتي هنا مبتدى مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة والمخاطبة مضاف والياء ضمير متصل مبني على سكون في محل جربي الإضافة والخبر محذوف وجوبا تقديره حاصلة لو لا مخاطبة حاصلة إياك ها منفصل مبني على الفتح هنا لأننا نقول كلها ضمير لا, لا, لا نصره مبني على الفتح في محلي نص مفعول به لمخاطبة لمخاطبة لهذا ال ال المصدر إياك إذن مفعول به لا لا لا مؤخر, مؤخر لم ترني لم حرف حرف نفي وجزم مبني على السكون لم حل المعراب ترني فعل مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة حذف حرف العلة والنون للوقاية حرف لم حل له من الإعراب وليا ضمير متصل مبني مبنيه على السكون في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والجملة الفعلية في محل لا محل لها من الإعراب خبر لولا خبر لولا وجملة لولا مخاطبة, مخاطبة إياكا هذه صفة لرجل وهي المقصودة وهي المقصودة هنا بالخبر الجملة هذه كلها لولا مخاطبة إياك لم ترني هي المقصودة يعني المقصود هو أنني لولا مخاطبة إياك لم ترني رجل جيء بها لأي شيء توطئة وتمهيد توطئة وتمهيد للخبر الحقيقي اتضح ثم قال ولهذا أعيد الضمير بعد قوم ورجل إلى ما قبلهما أعيد الضمير في قوله بل أنتم قوم تجهلون ما قال يجهلون قال تجهلون لأن قوم لو أعاده على قوم لو أعاده على قوم لقال يجهلون وإنما أعاده على أنتم وهو ما قبل أنتم إذن قوم جاء بها لأي شيء لأجل التوضيع وكذلك قوله أنني رجل لولا مخاطبة إياك إياك تعودوا على ماذا على رجل أو على الياء أنني على الياء أنني لو أعادها على رجل لقال لولا مخاطبة إياه لكنه لا ي... لا ي... لم يرد هذا إنما جاء برجل توطئة وتمهيدا فقال ولهذا أُعِيدَ الضَّمِيرُ بَعْدَ قَوْمٍ وَرَجُلٍ إِلَى مَا قَبْلَهُمَا الضَّمِيرُ أين هو؟ هو الألواو في, في تجهلون وإياكا في مخاطبة إياكا ومثله الحال الموطئة في نحو إنا أنزلناه قرآنا عربيا ان انزلناه قرانا عربيا هنا ان حرف توكيد و مبني على الفتح لا محل له من الاعراب و نا ضمير متصل والضمير والضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ان انزلناه من يعرب انزلناه من الإخوة اتفضل لا ارفع صوتك فعل ها أكمل بناء الفاعلين نعم مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلين لا محل لهم للإعراب وناء أو الضمير المتصل ناء ضمير مبني على السكون في محل رافع فاعل والهاء, والهاء ضمير أيوة على الضم ممتاز في محل نصب مفعول به طيب والجملة في محل رفع خبر إن قرآنا هذا هو الشاهد حال موطئة حال موطئة منصوب وعلمة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وعربيا صيفة, صيفة منصوب وعلمة نصب الفتحة الظاهرة على آخره المقصود هنا والمراد أننا أنزلناه عربيا وجيء بالقرآن توطيئة لأن الهاء دالة على القرآن أنزلناه فبهذا نقول إن هذه الحال موطئة ومثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها بشرا بشرا ما يعرابها حال موطئة وسويا صيفة مثلها تماما الثالث قلنا هو النعت الموطئ وقلنا إن النعت الموطئ كالحالة الموطئة يكون في الجوامد أيضا وأمثلته قليلة ولذا أعرض عنه ابن هشام فلم يذكره ولكن ربما يرد نحو قولنا قابلت أخا قابلت أخا أخا وفيا قابلت أخا أخا وفيا يقولون إن أخا الأولى مفعول به والثانية نعت موط نعت موط ووفيا صفة له والمقصود هذه الصفة واضح وتقيس عليها ما أشبهها أن تقول مثلا هذا هذا رجل رجل وفي هذا رجل رجل وفي قد تستعملها في كلامك أو في سلوبك الكتابي فتستطيع أن تخرجها على التخريف فتقول رجل الأولى خبر والثانية نعت موطئ ووفي صفة له طيب ناخذ الثاني عشر قال رحمه الله تعالى في الضابط الثاني عشر وان كان المبحوث فيه حرفا بين نوعه ومعناه وعمله ان كان عاملا فقال مثلا ان حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر لن حرف نفي ونصب واستقبال ان حرف حرف مصدري ينصب الفعل لم حرف نفي يجزم المضارع ويقلبه ماضيا هنا الحديث عن كيفية إعراب الحروف إن كان المبحث فيه حرفا فكيف أعربه؟ يقول عندك ثلاثة أمور لابد من ذكرها أن تبين نوعه ومعناه وعمله إن كان عاملا بقي شيء وهو أن تنص على بنائه فتقول مبني فتقول حرف هذا نوع ومعناه حرف جر, جر ثم تقول مبني هذا يعني ما أراد أن يشير إليه المصنة مثل لذلك بأن حرف توكيد تنسب الاسم وترفع الخبر هنا لابد أن تنص على البناء أيضا لن حرف نفي ونصف واستقبال تقول أيضا مبني مبني وتذكر العلامة ثم تذكر بعد ذلك أنه لا محل له من الإعراب كما سبق أن مر معنا في بداية الحديث عن كيفية الإعراب الذي له محل والذي ليس له محل وقلنا إن الحروف كلها ليس لها محل لكن لابد هنا أن نشير إلى أنواع الحروف حتى تتصورها تصورا جيدا الحروف على أنواع وقد حصرها بعضهم أو حاول حصرها للخلاف الكبير في بعضها فأحصى بعضهم قرابة, قرابة 84 حرفا من تلف الحروف حروف النفي حروف النفي منها ما ولا وإن ولا تا هذه حروف نافية ومنها حروف الجري إن في ومن وإلى وعن وعلى والباء واللام وربا والكاف والواو والقسم والتا إلى آخره ومنها حروف النداء يا وهي أم الباب والهمزة أزيد ومد الهمزة أزيد وأيا أيا راكبا إما عرضت فبلغا لدى ماي من نجران ألا تلاقي وهيا هيا ربي ضيف ولا قرن وكذلك الندبة يدخل في النداء و وإسلاماه ورأساه كذلك أي من حروف النداء أي وعند بعضهم أنها للقريب من الحروف كذلك حروف النصب والتوكيد لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل هذه الحروف الستة الناسخة كلها تحسب من الحروف وتدخل في هذا الباب حروف الاستثناء واشهرها إلا ولا شك يبقى معنا عدا وخلا وحاشا فيها خلاف فإذا كان الاسم بعدها مجرورا فهي حروف جر إذا كان الاسم بعدها مجرورا فهي حروف جر من الحروف كذلك التي لا تكون عاملة تاء التأنيف كتبت جلست تنص عليها في الإعراب تقول تاء التأنيف حرف ساكن لا محل له من الإعراب كذلك هاء السكتي فبهداه مقتده وصح أو المعدرة قه وعه ما أقول لك إذا وقفت عليها فتأتي بتجلبها السكت وتعربها وحدها تقول هاء السكت حرف مبني على السكون لمحل له من الإعراب كذلك حرف التنفيس السين وسوف تنص عليه في الإعراب عند بعض العلماء وهو شائع عند المعربين كذلك إذا المفاجئة وكذلك لام الابتداء واللام الموطئة للقسم اللام الموطئة للقسم قد كذلك تدخل في الحروف والميم التي تدل على الجمع الميم التي تدل على الجمع يفردها بعضهم في الإعراب فيقول والميم حرف دال على الجمع مبني على الضموا على السكون لا محل له من العرب هذه أنواع من الحروب وليس حصرا لها إذا مر معك حرف فإنك تبين نوعه تبين نوعه ومعناه وإن كان عاملا يمكن أن تذكر عمله وكما قلنا إن هذا ليس بشرط أن تقول ينصب الإسم ويرفع الخبر أو نحو ذلك فهذا قد لا يكون لازما يعني لا أراه لازما في الحقيقة تكتفي بأن, تكون بأن تقول تذكر نوعه ومعناه وبناءه هذه هي الضوابط التي ذكرها ابن هشام في هذا الفصل سنتحدث بعد ذلك على الجمل حديثا موجزا ثم ندخل إلى المحترزات وهذه المحترزات هي جدا أهم هو ما يتعلق بالحرف الجر الحرف الأصل والحرف الزائد يكون هذا إن شاء الله في درس القادم اللهم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه